إ السم أُم شَق وَأَذِلََ لرببهَا وَحق وَإذَا الأرض مدت وَأَلقَت ما فيهَا وَتخلَّ وَذِنَة لرببه وَحق يا أيهَا إسَانُ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 فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسعورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لا تركب النطبق مع الطبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بلا يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون